112. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك 113. فإذا هي تلقف ما يأفكون 114. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 115. فغلبوا هنالك وانقلبوا قُرْءُ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِي قَبْلَ أَنْ أَدَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ 141. إن مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 142. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم ينام قلبون وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 117. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك 118. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من 119. قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال وسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا إِنَّمَا كَانَ فَيَرَوْنَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَا قَالُوهُ مِنْ دَوَاهِي مِنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قَالُوا يَا مُوسَى دُلَّنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُبْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى قصون فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين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 مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْصِفُونَ عَلَى ٱلْأَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا قَالَ قال إنكم قوم تجهلون 113. إن أولئك متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 114. قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على وَإِذْ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 118. يقتلون أبناءكم ويتحيون نساءكم 119. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم